أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الإمام رحمة الله عليه في البرهان في علوم القرآن النوع الخامس عشر معرفة أسماء القرآن واشتقاقاتها نحن كما نعلم فيما مضى من دراستنا نعلم كثيرا من أسماء القرآن فالله سبحانه وتعالى سماه القرآن وسمه الكتاب وسمه الفرقان وسمه الروح وسمه النور، وسمه الشفاء وسمه الهدى إلا غير هذه الأسماء التي نعرف الإمام رحمه الله عليه قال في هذا الباب وقد صنف في ذلك الحرالي جزءا وأنهى أساميه إلى نيف وتسعين الإمام الحرالي ألف جزءا في أسماء القرآن وبلغ بها كذا وتسعين إيه؟ اسماء. وقال القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك رحمه الله اعلم أن الله تعالى سمى القرآن بخمسة وخمسين أسمها فسرها صردها هذه الايه الأسماء ثم فسرها ليه, بقى... ليه الك القرآن اسم القرآن اسم القرآن لي واسم الكتاب اسم الكتاب لي الفرقان الفرقان لي فسر هذه الايه الأسماء ودي كل أمور واضحة وظاهرة لا تحتاج إلى دراسة فقراها لتزداد بصيرة في كتاب ربكم سبحانه وتعالى قال النوع السادس عشر معرفة ما وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز وهذا الباب سبقت الإشارة إليه في النوع الحادي عشر وهو أنزل القرآن على سبعة أحرف أنزل القرآن على سبعة إيه؟ أحرف وإن من الأقوال التي رجحت في تفسير السبعة أحرف سبعه ايه سبع لغات سبع إيه سبع لغات إذن القرآن فيه غير لغة الايه غير لغة قريش غير لغة إيه قريش فايضا دي الخلاصة خلاصة هذا النور السادس عشر يعني إن القرآن فيه غير لغة الحجاز من قبائل العرب لسبقة الإشارة إليها في الباب المذكور وهو أنزل القرآن على سبعة أحرف يعني سبع, إيه؟ سبع لغات النوع السابع عشر معرفة ما فيه من غير لغة العرب السادس عشر كان معرفة إيه؟ ما فيه من غير لغة اهل الحجاز طيب خلاص عرفنا ديت لغة القبائل اللي سبع لغات اللي هي صمت أحرف على قول هل في القرآن بقى هل في القرآن كلمات غير عربية؟ معرفة ما فيه من غير لغة العرب إذا كلمات في القرآن مش إيه؟ مش عربي يقول اعلم أن القرآن أنزله الله بلغة العرب فلا يجوز قراءته وتلاوته إلا بها فلا يسمى القرآن إلا له هذا القرآن العربي أيوة. ولذلك مثلا إذا قلنا ترجمة القرآن الترجمه ما تسمى ايه قران الترجمه لو شفت مصحف مترجم يبقى الترجمه ما تسمى ايه لا تسمى ايه اذن سمى قران قال تعالى انا انزلناه قرانا عربيا وقال ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي يبقى لو جعلنا في القران عجمي قال لا القرآن عجمي ومنزل العربي إزاي؟ أعجمي عربي، إزاي عجمي وعربي؟ يعني القرآن عجمي، والذي نزل عليه سنه عربي، فقال فهذه هذه الآيات تدل على أنه ليس في القرآن غير العربي، ليس في القرآن إيه؟ غير العربي؟ لماذا لماذا القرآن مفروش كلمات غير عربيه قال لأن الله تعالى جعله معجزة شاهدة لنبيه عليه الصلاة والسلام ودلالة قاطعة لصدقه فنحن نعلم أن الله تبارك وتعالى أيد النبي عليه الصلاة والسلام بمعجزات كثيرة والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه يعجز الناس عن الاتين بإيه؟ بمثلها؟ وأعظم معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام هي القرآن الكريم فالله تعالى جعل القرآن معجزه شاهدة للنبي عليه الصلاة والسلام ودلاله قاطعه لصدقه وجعل دليل كونه من عند الله عجز العرب عن الاتيان بإيه بشيء من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأت بصورة من مثله فلو كان لو كان في القرآن كلام غير عربي لقالوا كيف يا محمد تطالبنا ان ناتي بشيء من مثل ما جئت به وانت كلامك غير عربي واحنا ايه واحنا عرب, عرب كيف تطالبنا ان ناتي بشيء من مثل ما جئت به وجئتنا بكلام اعجمي قال فجعله دلاله قاطعه لصدقه وليتحدى العرب العرباء به ويحاضر البلغاء والفصحاء والشعراء بآياته فلو اشتمل على غير لغة العرب لم تكن له فائدة ها؟ هذا هو الدليل النقل والعقل دليل النقل إلى آيات والعقل تفسير إلى إلى آيات هذا مذهب الشافعي وقول جمهور العلماء قول جمهور العلماء ومنهم الشفعي انه ليس في القران ايه غير العربي ومن هؤلاء العلماء ابو عبيده والطبري والقاضي ابو بكر الطيب في كتاب التقريب وابو الحسن بن فلس اللغوي وغيره وقال الإمام الشافعي في الرساله هو من اعظم ايه كتب الامام وهي مؤلفه في ايه في اصول الفقه وهو هو اول من الف رضي الله عنه في كتب اصول الفقه قال في باب البيان الخامس ما نصه وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الامساك أول به وأقرب من السلامة له خلي بالك من الكلام ده بقى يعني الإنسان ما صحش كده إيه يكثر كلام فيما يعرف وفيما لا يعرف وفيما يحسن وفيما لا يحسن وفيما يتقن وفيما لا يتقن الإنسان ما يكونش همه أن يتكلم خلاص كده زي بعض الخطباء مثلا في حوادث يعني لو حدثت في عاد الصحابة يجبعنا لكبار الصحابة يتشوروا فيها يقولوا ايه وواحد كده خطيب مبتلز غير يرى ان النزامنا عليه يواجه هذه الحوادث ويحل ويعرض مش حلول ويقترح لها حلول ويتكلم رحم الله امرأة عرف قدر نفسه فوقف عند حده قد يتكلم الانسان في العلم من لو أمسك ليتكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه كان الإمساك به أولى وأقرب من السلامة له من هؤلاء الذين تكلموا وكان السكوت لهم أولى قال قائل منهم إن في القرآن عربيا واعجميا والقرآن يدل على أنه ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان عرب ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا له وتركا للمسألة له عن حجته ومسألة غيري ممن خالفت وبالتقليد اغفل من اغفل منهم الله يغفر لنا ولهم إبا العبارة الجميلة للممدهية بتفيدك وتعلمك إنك انت تفكر في الكلام قبل إيه أن تتكلم تفكر ألف مرة ومرة قبل أن تتكلم ونشوف الكلام ده ينفعك ولا يضرك يقربك من السلامة ولا يقربك من العطب الكلام ده حيترد تبع عليه ده فائدة الأول. الفائدة الثانية أنه التقليد لا يجوز. ما هو التقليد؟ قبول قول الغير بدون معرفة ايه دليل؟ قبول قول الغير من غير معرفة الدليل. فما صحش أنت تسمع واحد يقول كلام تجي ناقل هذا الكلام من غير ما تعرف من غير ما تعرف الدليل. ويجب عليك انك أنت تسأل من سمعت عن الدليل. لكن انت طالب علم انت طالب علم ما انتش عمي العمي لما يسال العالم اعمل ايه يقولوا اعمل كده خلاص العام مش مطالب يسال العالم عن ايه الدليل لان هو الاصل ان عمي عرفش اي معنى الدليل ولو قال له الدليل حيستفيد ايه ها العامي صح ولا غلط صح غلط خلي بالك حلال حرام يجوز لا يجوز بس لكن انت كطالب علم بقى ما يصحش تقلد يعني تسمع بعض العلماء الكبار مثلا قال قولا وده عندك عالم جليل هي فتنقل قوله من غير ما انتعرف دليل وبعدين تجي ايه مسؤول تجي مسؤول دلوقتي يعني الواحد يسألك يا عم الشيخ عليه اللي انت قلته كم ده ايه؟, ايه تقوله ما عرفش قال فلان ما ينفعش اقرب ما حدث معي يوم الاحد اللي فات وانا في البرنامج في قناة الرحمة سأل سائل عن مصافحة المصلين بعضين بعضا دبر الايه السلام السلام عليكم سنقول حراما يتقبل الله زمان شايفين كده خد بالك الصيف صايف البرنامج قلت له هذا لا يدوز هذا ليس من السنة هذا من المحدثات آه ف... في الطريق راجع اتصل بي أخي فضل لا أعرفه لكن بيقول أنا سمعتك في البرنامج أجبت بإني مصافحة عقب الصلاة بدعه فأنا في صلاة المغرب كما ذكرنا قبل المغرب الله خير رص ال المغرب وجيء ناقل الحكم عطون قال قلت للناس ان المصافحه بعد السلام بدعه فواحد قال لي ايه دليلك فما عرفتش فانا بتصل بيك اقول لك ايه, إيه دليلك فادي بقالك يبقى كده ايه لا تقلد العلماء ولو كانوا كباراً ولو كانوا عندك بمنزله اسي انت طالب علم يبقى طالب علم من الذي تعرف الشيخ قال كده ليه والكلام ده جابه مني فادي بقالك هذه حاجه لسه ايه لسه جيدة خالص هاي الجواب انتم عارفينه ما هو الدليل الدليل عدم الدليل. الدليل عدم الدليل فأنا فهمته قلت له إيه إن هذا الأمر بدعه لأنه ليس من السنة لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد الصلاه ولم يأمر به قولا ولم يفعلوا الصحابة بحضراته وإيه ويقرم عليه ودع نوع السنة قولية وفعلية وإيه تقريرية والأصل في العبادات الايه التوقف, التوقف. بيبوا مع بعض من الباب جايين من من من الشارع ماشيين مع بعض ويقفوا جنب في الصلاة جنب بعض ويقال يقولوا حرام تم ايه امه انا جمعه فقلت لهم اصل فيها ان دي امور تعبديه التوقف لا يجوز الا ب ب فاللي عايز يعملها ما يجيب ايه يجيب بلا لكن اقول كلام بالكلام ايه يذكر فشوف كلام العلماء دائما ايه نضر يعني ضرر ضرب لما تحب تيجي تقرا كلام كده لامام تقف وتفصل كل كلمة بتدل على ايه وكل فقرة بتفيدك ايه تطلع من الكلام ده ايه بيقول الإمام الشافعي بقى وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك اولى به وأقرب من السلامة له فقال قائل منهم من الذين سكوتهم خلوا من كلامهم إن في القرآن عربيا وعجميا ده كلامه اللي يقول والقرآن والقرآن ده كلام الإمام من ايه الشفع بقى يعني مقول القول إن في القرآن عربيا وايه وأعجميا وبعدين الشفع بقى بيرد عليه بيقول والقرآن يدل على أنه ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب وبعد كده وجد قائل هذا القول وجد الذي قال إن في القرآن عربيا وعجميا نستقبل إيه تقبل كلامه وتقوله تقليدا له وترك للمساله له عن حجته الشيخ قال يا أخي انا أقول للشيخ ايه دليلك ايوه انت طالب علم العام ما يقولش ايش دليلك ها وبهذه المناسبه اذكر ايضا باشياء كان شيخنا الله يرحمه دايما يقولها بالنسبه للافراط والتفريط الافراط والتفريط يقول شيخنا الله رحمه لما بدانا الدعوه ما كانش حد يعرف السلفيه ولا حد يعرف الدليل ولا غير الدليل لما بفضل الله ثم بجهود علماء الدعوه انتشرت صار كل واحد تكلمه المسائل يقولك إيش ايش دليلك <تصفيق> فالاول مفيش حاجه اسمها دي قالت ودلوقتي كل جزئيه ايش دليلك فمفيش فيش وص... مفيش وسطيه وسطي. فدلوقتي برضه بعض الشباب برضه كل ما يسال سؤال ويجاوبه يقولك ايش دليلك مش كل شيء يبقى عليه ايه دليل او مش كل هتفهمه مش كل دليل انت هتفهمه فالشايد ان ايه لا تستحي ان تسال شيخك عن ايه عن دليلي على مساله ترك للمسألة عن حجته ومسألة غيري من خلف. وبالتقليد اللي هم وقعوا فيه اغفل من اغفل منهم وقعوا في الخطأ وضلوا بسبب التقليد والله يغفر لنا على. ولذلك نذكر بكلمة الإمام الطحاوي لما قال لا يقلد إلا عصبي أو إيه أو غبي. لا يقلد العصبي وغبي. إيه سبب دي من الإمام الطحاوي؟ ما سبب هذه المقولة من الإمام الطحاوي؟ الامام الطحو طبعا كان نشا على مذهب الام الشافعي كان نشأ على مذهب ان الشافعي وبعدين راى خاله وهو شافعي رأى خاله وهو شافعي دايما يبحث في كتب الايه ابي حنيفه ف لما لقى خاله شافعي دائما يبحث في كتب ابي حنيفه فايه قال درس في مذهب بكر حنيفه وبعدين تعمق فيه وترك الشافعيه وصار حاله ففي مرة مرات جمعه به أو جمع به مع أحد أهل العلم فسأل ذلك العالم الطحاوي عن مسألة فأجاب بما يقال في المذهب المشهور عنه وكان شفع مشهور كان شيء سمع عرف أو حنفي فقال له يعني ما ظننتك إلا أنت كده خلفت المذهب أنت كده خلفت المذهب ما ظننتك إلا شفعيا فقال الإمام الطحاوي وهل يقلد. إلا غبي ثم قال الآخر أو إيه أو عصبي فجمعت الكلمة من الاثنين لا يقلد إلا غبي أو إيه أو عصبي أي نعم. فنسأل الله أن يزوقنا الاتباع ويجنبنا التقليد وقال أبو عبيد فيما حكى ابن فارس إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول ومن زعم أن كذا بالنبطية فقد أكبر القول قال ومعناه أتى بأمر عظيم وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير لغة العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب انما عجزت عن الاتيان مثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها الكلام الأولان خالص ماشي وفي ذلك ما فيه وإن كان كذلك فلا وجه لقول من يجيز القراءة في الصلاه بالفارسيه لانها ترجمه غير معجزه واذا جاز ذلك لجازت الصلاة بكتب التفسير وهذا لا يقول بأحد يعني هل ممكن انا اقرا تفسير آية يقوم مقام القراءه في الصلاه اذا كان التفسير لا يقوم من باب اولى ايه الترجمه لا تقوم ومن من نقل عنه جواز القراءة بالفارسية أبو حنيفة لكن صح رجوعه رحمه الله عن ذلك ومذهب ابن عباس وعكرمة وغيرهما يبقى الأول مذهب الجمهور ومنهم من سمى الإمام لما فيش قرآن إيه حلق العربية خارخ وذهب ابن عباس وعكرمة وغيرهما أنه وقع في القرآن ما ليس من إيه ما ليس من لغتهم وقع في القرآن ما ليس من إيه من لغتهم يعني فيه في القران كلمات هي في الاصل مش ايه مش عربي اقرا مثل مثالين مثل مما ذكر قال فمن ذلك الطور فالطور جبل بالسريانيه طفقا يخصفان عليهما طفقا اي قصد بالروميه انا هدنا اليك قال هدنا يعني تبنى بالعبرانيه يوم نطوي السماك طيس السجل للكتب قال السجل الكتاب بالفارسية إلى آخره إلى آخره يأتي, يأتي في آخر الباب أو في آخر هذا النوع فينقل عن ابن فارس عن نبي عبيد القاسم ابن السلام أنه حكى الخلاف في ذلك حكى الخلاف في أن في هلف القرآن كلمات غير عربية أم لا ونسب القول بوقوعه إلى الفقهاء نسب القول بوقوع غير العربي عربي إلى الفقهاء والمنع أهل العربية المنع من وجود كلمات غربية يقول بأهل العرب ثم قال أبو عبيه والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا يعني اللي يقول ما فوش عربي صح واللي يقول فيه اللي ما فوش كلمة ما غير عربي صح واللي يقول فيه غير عربي صح طب بقى يعني قال والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية، كما قال الفقهاء، إلا انها سقطت إلى العرب، فعربتها بالسنتها، وحولتها عن الفاظ العجم إلى الفاظها فصارت عربية، ثم نزل القرآن، وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو ايه صادق باعتبار ما آلت إليه ومن قال أن عجامية فواصل باعتبار إيه باعتبار أصلها قال وإنما فسر هذا لألا ليه بقى كده المذهب الحلو اللي بيجمع له ودائما الجمع حلو وزي ما تعملي في الوصول إيه إن الجمع بين الأدلة متعارضة خير من الدعايل إيه الناس إذا كنت لما تجمع بين الدللين بنتعملي بهما لما هتدع الناس هتاخد واحد تترك إيه واح، فالمذهب دا دايما ما ولذلك الشكل الإسلامي زي ما عليه في الفتاوى يقول هذه المسألة الناس فيها طرفان وإيه؟ الوسط زي مثلا القراءة خارف إيه في الجاهري يقول جمع أو جبوا القراءة المأمون في السرية والجاهري وجماعة قائلة القراءة على في السرية وإيه؟ والجاهري والوسط المحمود هو من قال يجب تجب القراءة على المأمون في الجهرية دون في السرية الوسط زي محمود. فأبو عبيد قال مذهب وسط يجمع الطرفي من قال ما فيش عربي صادق ومن قال ما فيش اعجمي صادق ومن قال في أعجمي صادق ايه أصل الكلمات أعجمية نقلها العرب إلى لغتهم واستعملوا قبل نزول القرآن قبل نزول القرآن فصارت عربي فنزل القرآن ودل ايه ودل لغتهم فتكلم بايه بلغاتهم قال وإنما فسر هذا لئلا يقدم احد على الفقهاء فينسبهم الجهل الفقهاء اللي ما قالوا ايه اللي قالوا فيه اعجبي ويتوهم عليهم انهم اقدموا على كتاب الله بغير ما أراده الله جل وعز فهم اي العلماء كانوا اعلم بالتاويل وأشد تعظيما للقران قال ابن فارس وليس كل من خالف قائلا في مقالته ينسبه الى الجهل عايزك تحفظ الضرر دي اصي انت محتاجها وخاصه في هذا الزمان الكلام الجميل دي عايزك تحفظه لانك انت محتاجه وخاصه في هذا إيه؟ الزمان ليس كل من خالف قائلا في مقالته ينسبه الى الجهل وانا عشان خالفتك في الراي تبقى انا جاهل هو مبتدع وضال ومفهمش مفهمش هو حاله علشان اي يعني ليس كل من خالف قائلا في مقالته الى للجاه فقد اختلف الصدر الاول في تأويل آي من القرآن يعني في تفسير ايه في تفسير آيات من القرآن اختلف الصحاب النبي رأى ربه ونية المعراج ولا لم ير بعضهم قرأوا وعضهم قد وعضهم قرأوا ولم يسفه بعضهم بعضا ولم يجهل بعضهم بعضا ولم يبدع بعضهم بعضا ولم يفسق بعضهم بعضا فما احوجنا الى ادب الخلاف والكتاب ده وزعناه عليك من اللي قراه ومن جلد للجلد ادب الخلاف ما انت بتاخدش الكتاب تحطه على الرف وخلاص تاخد الكتاب تدرس وتستفيد منه ما ايه الفائدة ان انا باخش مكتبتك ما شاء الله مكتبه عامره ألف كتاب كم قرأت عشر كتب ينفع تقرأ عشر كتب من ألف كتاب ما ينفعش يا إخوان أدب الخلاب ده مهم جدا في هذا الزمان زمان الفتن الذي فرق المسلمين وليس كل من خالف قائلا في مقالته ينسبه إلى الجهل فقد اختلف الصدر الأول في تأويل آي من القرآن يعني ولم يجهل بعضهم بعضا ولم يفسق بعضهم بعضا قال فالقول إذن ما قاله أيه أبو عبيد وإن كان قوم من الأوائل قد ذهبوا إلى غيره النوع الثامن عشر معرفة غريبه معرفة إيه غريب القرآن إيه ومعرفة هذا الفن للمفسر ضروري ولا يحل له الإقدام على كتاب الله مع الجهل بهذا الفن معرفة غريب القران امر ضروري لمن ينشغل به بتفسير القران والا فلا يحل الاقدام على التفسير يقول معرفه غريبه وهو معرفه المدلول وقد صنف فيه جماعه جماعه العلماء صنفوا في الغريب منهم ابو عبيده وكتاب اسم المجاز وابو عمر وكتاب ياقوت الصراط وكتاب اناء انباء الرواه انباء الرواه لابي عمر محمد بن ابن عبد الواحد العزيزي وكتاب الغريبي الغريبين للهروي ومن احسنها كتاب المفردات للراغب المفردات للراغب الاصفهاني من, من احسن ايه الكتب التي اولفت في هذا الإيه في هذا النوع من علوم القرآن ومعرفة الغريب المفردات للرغم بالأصفة وهو يتصيد المعاني من السياق يعني انت لما تقرأ في القرآن او في اي كتاب تاني وتجي عند كلمة ما انتش فهم حاول تفهمها من اللي قبلها ومن اللي ايه من بعد يعني ما تجفش عند الكلمة اللي انت شاهدها دي وتجي في خلاص المصمر لا اقرأ قبلها بسطرين وبعدها بسطرين المعنى العامة ايه حي لك. وده المقصود وإن لم تعرف إيه مدلول الكلمة الغريبة دي لوحده وهو يتصيد المعاني من السياق لأن مدلولات الألفاظ خاصة قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وحيث رأيت في كتب التفسير قال أهل المعاني جملة أهل المعاني قال أهل المعاني دي موقع موقع من العرب إيه تبقنا الجملة ثاني كده لا اقرا اقرا اقرا الجمله تاين. وحيث رايت في كتب التفسير قال اهل المعاني اعرب كلمه جمله قال اهل المعاني موقعها من اعراب الكلمه ما فاولهم ده وحيث رايت قال اهل المعاني وحيث رايت قال اهل المعاني يبقى انت لما تقرا في كتب تفسير ويقول لك قال اهل المعاني مين هم اهل المعاني دون. قال فالمراد به مصنفو الكتب في معاني القران قال اهل المعاني يعني الذين صنفوا في إيه؟ في المفردات الذين صنفو في, في المفردات كالزجاج ومن قبله وفي بعض كلام واحدي اكثر اهل المعاني الفراء والزجاج وابن امبري قالوا كذا وكان يعني ايه اهل المعاني يعني اصحاب الايه المفردات ويحتاج الكاشف عن ذلك إلى معرفة علم اللغة الذي يحاول أن يكشف عن معاني المفردات يحتاج إلى إيه يحتاج إلى معرفة علم اللغة اسما وفعلا وحرفا فديل إيه اقسام الكلام الكلام اسم وفعل وإيه وحرف جاء لمعان قلف الحروف لقلتها تكلم النحاة على معانيه مدرس النح من للجر وإلى او من للابتداء وإلى للانتهاء وعلى لفوقيه وفي للظرفيه يبقى ايه الحروف لقلتها تكلم عليها الإيه النحاة فتعرف تستطيع أن تعرف معنى الحروف من كتب إيه النح أما الأسماء والأفعال فيأخذ ذلك من كتب اللغة واكثر الموضوعات في علم اللغه كتاب ابن سيد فان الحافظ وهو ابن وهو احمد ابن ابان ابن سيد القرطبي وكتابه هو العالم في اللغه قال فان الحافظ ابو محمد علي بن احمد الفارسي ذكر أنه في, انه في مئة سفر مت مجلد بدا بالفلك وختم بالذرة يعني بدأ بايه بأكبر شيء وانتهى بايه شيء ومن الكتب المطولة كتاب الأزهري والموعب لابن التياني والمحكم لابن سيده وكتاب الجامع للقزاد والصحاح للجوهاني والبارع والمجمع البحرين ومن الموضوعات في الأفعال كتاب ابن القوطيه وابن طريف وسرقسطي ومن أجمعها كتاب ابن القطاع ومعرفة هذا الفن المفردات كما قلت للمفسر ضروري وإلا فلا يحل له الاقدام على كتاب الله تعالى قال يحيى ابن نضوة المديني سمعت مالك بن أنس يقول لا اوتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالة فصل القران ما عندهش في علم اللغه كيف فصل القران ده جعلتنا كان اضرب ضربه يعتبر بها ايه غيره وقال مجاهد لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الاخر ان يتكلم في كتاب الله اذا لم يكن عالما بلغات العرب وروى اكرمه عن ابن عباس قال اذا سالتموني عن غريب اللغه فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب يعني أما تقلب لك لو كلمة كيلة وشفتين منها ابحث في ايه دوين الشعراء خدت بيت يدل لك ألمع قال ومنه قول الله تعالى والليل وما وسق ما معنى وما وسق قال ما جمع فبأي الدليل عليه من الشعر العرب قول بعظين إن لنا قلائصا حقائقا مستوثقات لو يجدنا سائقا قال وقوله ما كنت أدري قال وقال نعباس ما كنت أدري ما كنت أدري ما قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين حتى سمعت ابنة ذي يزن الحميري وهي تقول افاتحك وفاتيحه يعني يعني قاضيك إلى القاضي فلما بيدول المرأ بيدول الرجل وفاتيحه قال آي ما يفتح يعني إيه يحكم افتح يعني إيه يحكم وفي صورة السجدة ويقول متى هذا الفتح يعني متى هذا الإيه القضاء وهو الفتاح العليم إن فتحنا لك فتح مبين وقال أيضا ابن عباس ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني عربيان يختصمان في بئر فقال احدهما انا فطرطها البير بتحتي انا فطرطها يعني انا اللي ايه اللي حفرتها الاول وجاءه رجل من هذيل فقال ضع بس ما فعل فلان فقال مات وترك اربعه من الولد وثلاثه من الوراء فين له اخبر فلان ايه قال له مات ترك أربعة من الولد وثلاثة من الوراء فقال ابن عباس فبشرناها بإسحاقة ومن وراء إسحاقة يعقوب فقال ولد ولد الولد ولد الولد اسمه, إيه؟ اسمه وراء وما سائل نافع لابن عباس عن مواضع من القرآن واستشهد ابن عباس في كل جواب ببيت ذكر الأمبار في كتاب الوقف والابتداء بإسناده وقال فيه دلاله على بطلان قول من أنكر على النحويين احتجاجهم على القرآن بالشعر وأنهم جعلوا الشعر أصلا للقرآن وليس كذلك وإنما رد النحويون أن يثبتوا الحرف الغريبة من القرآن بالشعر لأن الله تعالى قال إن أنزلناه قرانا عربيا وقال بلسان عربي مبين وقال ابن عباس الشعر ديوان العرب فإذا خفي عليهم الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغتهم رجعوا إلى ديوانهم فالتمسوا معرفة, معرفة ذلك ثم إن كان ما تضمنه الفاظها يجب العمل دون العلم كفى فيه الاستشهاد بالبيت والبيتين وإن كان ما يجب العلم لم يكفي ذلك بل بد من أن يستفيض ذلك وتكثر شواهده من الشعر وينبغي العناية بتدبر الألفاظ كي لا يقع الخطأ كما وقع لجماعة من الكبار وانت ابتقر كده تدبر كويس في الكلمات عشان ما تجحش في الغلط في فهم كتاب الله فروى الخطاب عن أبو العالية أنه سئل عن معنى قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون فقال أبو العالية هو الذي ينصرف عن صلاته ولا يدري عن شفع او وتر يا ابل علي ما معنى قول تعالى الذين هم عن صلاتهم سهود قال هو اللي بيصلي ينصرف عن صلاته ولا يدري عن شفع انصرف او يعني صلى ثلاثه صلى اربعه ما يعرفش يبقى ده هو الذي عن صلاته إيه شاهو فقال الحسن ما يا ابل علي على مهلك ايه ده ليس هكذا بل الذين هم عن صلاتهم سهون هم الذين سهوا عن ميقاتهم حتى تفوتهم زي ما يصلي الصبح بعد الشمس والظهر بعد العصر أي سهوا عن ميقاتهم حتى تفوتهم الا ترى شو الخطا جه منين الا ترى قوله عن صلاتهم ما قالش في صلاتهم فلما لم يتدبر ابو العلي حرف في وعن تنبى لو الحسد إذ لو كان المراد ما فهم أبو العالية لقال في صلاتهم فلما قال عن صلاتهم دل على أن المراد بالذهاب عن الوقت ولذلك قال ابن قتيبة في قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن قال أنه من عشوت أعش عشوا إذا نظرت يعش نظر ينظر قال وغلطوا في ذلك وإنما معنى يعش يعني يعرض وانما غلط لان لم يفرق بين عشوت الى الشيء وعشوت عنه <تصفيق> شوف عشوت الى وعشوت عن تفرق كتير خال والذين هم في صلاتهم وعن صلاتهم تفرق ايه كتير خالص زي ما تقول رغبت في كذا ورغبت عن إيه؟ عن كذا فرق كبير جدا ايوه يبقى لابد من فهم إيه؟ المعاني وتدبر الالفاظ حتى لا تقع في الخطأ فإن الكبار قبل قد وقع في الخطأ ناتجه عدم التدبر في الألفاظ وقال أبو عبيده في قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا قال فارغا من الحزن لعلمها أنه لم يغرق ومنه دم فراغ أي لا, قو... دم فراغ ومنه دم فراغ أي لا قود فيه ولاديه وقال بعض الأدباء أخطى أبو عبيدة في المعنى لو كان قلبها فارغا من الحزن عليه لما قال لولا على عليه على قلبها ها؟ يبقى قول أبو عبيدة وأصبع فؤاد موسى فارغة يعني فارغة من الحزن يعني هي ما كانت حزننا عليه ده كلام يرد القرآن يقول إيه إن لا تبدي به من شدة إيه حزنها وقلقها عليه لولا أربطنا على قلبه فهذه أمثلة لوقوع كبار العلماء في الفهم الخاطئ نتيجة عدم تدبر الألفاظ قال وهذا الباب عظيم الخطر ومنه ومن هنا من أجل هذا تهيب كثير من السلف تفسير القرآن وتركوا القول فيه حذرا أن يزلوا فيذهبوا عن المواد وإن, كان وإن كانوا علماء باللسان فقهاء في الدين وكان الأصنعي هو إمام اللغة لا يفسر شيئا من غريب القرآن وحكي عنه أن سئل عن قوله تعالى شغفها حب فسكت وقال هذا في القرآن ثم ذكر قولا لبعض العرب في جارية لقوم أرادوا بيعها أتبيعونها وهي لكم شغاف ولم يزد على هذا ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم إعراب القرآن وطلب معاني العربي وفي كتب مؤلفة في إعراب القرآن يعني عايز تشعر كده يبقى عندك شيء عن إعراب القرآن والآدم دي مطحة إيه من حيث الرفع والنصب إلى خيره في كتب مؤلفة في إعراب إيه القرآن قال واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كلام الله ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كلام الله ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها فقد يكون اللفظ مشتركا هو يعلم أحد المعنيين والمراد المعنى الأخر وهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أفصح قريش سئل أبو بكر عن الأب في الايه عبسا فقال أبو بكر أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كلام ليما اعلم وقرا عمر سورة عبس فلما بلغ الأب قال الفاكهة قد عرفناها فما الأب ثم قال لعمك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف وروي عنه أيضا قال امنا به كل من عند ربنا وفي روايه قال فما الأب ثم قال ما كلفنا أو ما أمرنا بهذا وما ذاك بجهل من الشيخين لمعنى الأب وإنما يحتمل والله أعلم أن الأب من الألفاظ المشتركة في لغتهم أو في لغات فخشى إن فسراه بمعنى من معانيه أن يكون المراد غيره ولهذا اختلف المفسرون في معنى الأب على سبعة أقوال فقيل ما ترعاه البهائم وأما ما يكون الأدمي فإسم الحصيد وقيل الأب التبن وقيل كل ما نبت على وجه الأرض وقيل ما سوى الفاكهة وقيل هو الثمر الرطبه. وقيل غير ذلك، وقيل أن نوره بالثمار، وهو الفاكهة ويابسها والأبد. والسابع نقول أنا عمك الفاكر الناس. قال: ويحتمل قول عمر غير ما سبق وجهين، أحد من يكون خفي عليه معناه وينشر، كما خفي على ابن عباس معنا فاطر السماوات. والثاني تخويف غير من التعرض تفسير بما لا يعلم. إذا كان أبو بكر عمر مش راضي يفصل، أنت تفصل زي بعنته. اذا اراد بذلك ايه ان يخوف الناس من الاقدام على التفسير كما كان يقول اقل الروايه عن رسول الله صلى الله وسلم وأنا شريككم يريد الاحتراز فإن من احترز قلت روايته هذا والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى